لكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم أضلّكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم فغاعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أدني أنظر إليك قال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 فَقَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ